هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ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 بعثنا عليكم عبادا لنا، بعثنا عليكم عبادا لنا، أولي بأس شديدهم، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم كروة عليهم، وأمدناكم باموال وبني. وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليشوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أَوَل مَا عَلَوْتَ تَذْهِيرَا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 من شورا إقرأ كتابا ككافى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم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 كان عطاء ربك محضورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض قال الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فانكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما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 ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنهم كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان وَأَن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا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 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تنفي في الأرض مرحا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 قل لو كان معه آلية كما يقولون اذا ابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء بِحَمْدِهِ يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم حَلِيمًا كان حليما غفورا وإذا قرأت الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإلهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربونك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا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 وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَكُورًا قُلِ دُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الطر عنكم وَلَا تَحْمِيلَهُ لَأَنَّهُ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 إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا إبنيس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أَرَأَيْتَكَ هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إِلَى يوم الْقِيَامَةِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْسَنَنَّ كَنزُرِّيَةً إِلَّا قَلِيلًا قَالَ ذَهَب فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّخْزُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم, أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بنئا والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن قد تفترى علينا غيره، وإذا لَتَخَذُوكَ خَلِيلًا، وَلَوْلا أنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كَتَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، إِذَا لَأَدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وضعف الْمَمَاتِ، ثم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 الشمس إلى وسخ الليل وقرآن الفجر.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 كسلطانا وجعل لي من لدنك سلطانا نصير وقل جاء الحق وزهر الباطل إن الباطل كان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 وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأَسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت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 ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم الكيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم ما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسقروا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا شره ونذيره وقرأنا فرغناه على الناس على مكتبه ونزلناه تنزلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إذا يتلى, عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان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 وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتفذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يقل له ولي من الذل وكبره تكبيرا